129. قال نبأني العلم الخبير 120. إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 121. بعد ذلك ظهير Aša rabbu įin tolėk kūnė at yubidėlė āzvāja, kaira min kūnė muslimat, mūmėna tūkė, karnitāt, tāibāt, āabidāt, āabidāt, باتا وابكر يا ايها الذين امنوا قوموا انفسكم وان ليكم نارا نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه لعذ جدا لا يعصون الله ما امرهم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 يقولون ربنا أتمم لنا هورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 124. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 125. تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 126. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وقال الله مثلا للذين امنوا رات في الذعونه اذ قالت اذ قالت ربي بن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعامله ونجني من القوم الظالمين